الخاصي تفسير الشيخ صدر وهو المصون بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الحمد لله ال لأحيانكم اليومين يملكون يملكون يملكون يملكون يملكون يملكون مريض وشعور واغنصان الشبابين الله وكعاله في هذا التأسير من معدى التعزل للتوبيل والنجاور كيف لأسفر منكم الخفرة والذائي كيف نضرطاكم من العدم وأنا معكم عليكم يا صناف الناعة كيف يحبكم بعض محمد السبيبية لدينا ويجنسيكم في الحكومي ثم يجيكم على البعض والدفور ثم يجيكم في مجدادة طولة فإذا كنتم في ذلك الحقوقين والتسجيلين والفرقين ويختصروا في ذلك الحقوقين للجميع وبعد ذلك الحقوقين للجميع ويقفوا بكم في ذلك الحقوقين <تصفيق> هذا ايضا من ذلك القريري الرضوبية لدفع باطل هؤلاء والأخذ بايديهم من بالله كيف تكفرون هذا الإسهام الغرض منه كيف تكفرون بله وكنتم أموال فاحيات ثم يبنتكم ثم, يبنثل ثم يبنثل الا ترون هذا امامكم ثم في خاتمه الامر مرجعكم الله عز وجل فانتم تحت احكامه سبحانه وتعالى وانكم مرجعون اليه ويحاسبكم فعلى ما تكفرون به نعم يعني وجه بالليالي الكفار قل لهم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم في العقل ثم ينسوا ثم يخيكم ثم ييسر كيف تظنون بالله الذي خلقت اخلقكم خالقا غيره يقولون لا خير. كيف كيف تعبدون غيره نعم وفي هذه الايه الكريمه دليل على ان النصر من اشياء الشاعه والطهاره لان نزيف اصطيار المحمدان يخرج ذلك من قوائم فان أيضا ايضا من ذلك وكان منها وانه خلقها يوم شبعنا فما فيه ذلك من خالد من ذلك ومن تمام نعمته لأن عدى من, من, من القوائم تنزيما لنا فهذه الآية والذي خلق لكم في أرض جميعا هذه الآية دالة على القائدة التي قررها أهل العلم مستنبطين هذه القاعده من هذه الآية ومثيلاتها لأن الأصل في الاشياء الاباح وقتها فلا نقول في شيء إنه حرام إلا بذليل ما لم يرد ذليل فالأصل فيه الاباح هذا بخلاف العباد ثلاثة فيها التوكي عشان يتوقف ما يجيش مثلا واحد يقول والله أنا ها عبد الله ضعي عبادة وإذا كيتر تمهاو عن ذلك قال أنا أحتاج إلى دليل خاص ينهى عن هذه العبادة عند دليل ينهى عن هذه نقول لا ما في دليل ينهى عن هذه بعينها لا. يقول خلاص إذن هي على الإباح نقول لا هذه القائدة في العبادات لا نحن نريد نسأله عندك دليل على هذه العبادة مش إحنا عندنا دليل على النهي عن هذه العبادة عندك دليل على هذه العبادة لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بدليل من عمل من عملا عمل كما جاء في الصحيان الحديث عائشه ليس عليه أمرنا فهو رفض من عمل عملا يعني أي عمل قال العلماء في هذا الأقوال والاعتقادات كلها لمن يسمى عمل لأن القول يسمى عمل ولهذا جاء في الصحيين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ان أن تقول بيديك هكذا فأطلق على العمل قول فأي عمل أي قول في الدين لابد أن يكون عليه دليل إذن المطالب بدليل من يمنع ولا من يفعل في العباد من يفعل هذا هو المطالب بالدليل المطالب بالدليل وليال ابن مسعود عنه لما اطلع على أقوامهم يذكرون الله يسبحون ويحمدون ويكبرون يقول أحدهم سبح مئة أحمدوا مئة كبر مئة في الجمع لكن هذه لم ترد. فقال إما أنكم آذى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلق قال ابن مسعود البر أرضنا ح ما أرضنا أنت دخلت المسألة يعني في جماعات للقول إيش ما ذكر البر أرضنا فقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من يريد الخير لهن يبلون أنت تريد الخير لكن لا بد أن يكون بالمسلك المشروع فلعبات أصل فيها التوكل أما الأشياء عموما فإن الأطفة فيها الإباحة إلا ما وارد من الشارع دليل بالتحريق هل يجوز لك مثلاً أن تشرب العصير؟ نقول لنا هذين دليل على شرب العصير دليل ينص ولو جئت على العصير برتقال هات عصير المنجوئة عصير كذا. نقول ما في نهض هذا مباح، تمتع بهذا كله يجي مثلاً يقول لك مثلاً هل في دليل على مثلا منع شرب الحشيش والمخدرات هذه منع شرب الحشيش نقول نعم في دليل خمر. يقول بس هذا ليس اسمه خمرة هذا اسمه حشيش نقول لكن معناه خمر. والعبرة بالمعاني لأن الخمرة هو كل ما خامر العقل أظهر العقل على وجه الطرب واللبس كل ما خمر العقل على وجه الطلب والذي يبقى ممنوع يبقى خمر مش لازم يتعين الاسماء تختلف حتى لو اتينا نحن إلى العصير فسميناه خمرا واتينا الخمر فسميناه عصيرا فإن الأسماء لا تغير عبر بالمجلس فنقول ونفق الأمة بأنه لا يجوز شرب اللي العصير لأنه خمس بس ما بيسموه عصير هو خمس سنقول لا يجوز شرب العصير لا يجوز شرب اللبن إذا سموه خمر إذا سموا الخمر اللبن نقول لا يجوز شرب اللبن وليات العلماء قاعدوا قاعده وقالوا العبرة بالمعاني لا بالأسامة الاسماء هذه قد يغسل الناس اسماء يضللون بها الناس زي مثلاً ما يسموا الاباحيه او التفسخ حريه والاسم لا اثبت الى قلوبنا كويس حريه ما يسموهاش يسموها سموها حريه مثلا عن الاستقامه ما يسموهاش يسموها تذمت تطرف، حتى يكثر الناس منه يسمونها بغير اسمها وهذا من مكالف الشيطان ومن اساليب الشيطان انه ياتي الى هذه المحرمات فيوحي إلى الناس اسماء يسمونها فيذهب لنفسه فالعبره ذلك فالاصل في الاشياء الايه الا اذا ورد الدليل بالمنع وهذه الاشياء يعني الاشياء النافعه الأشياء المفيد يخرج بذلك الأشياء الضاره ولو لم يرد أعينها فين واحد مثل يسأل مثلا يسأل عن حكم أكل الثعبان نقول لا هذا مضر وأي نبي وأي مشروب يضر بالبدن فاننا نقول يمنع لي لأن الشريعة أتت برفع ضرر واي شيء فيه نفع ولولا يد الرخصه دي في الشرع باسم فاننا نقوله على الاصلي وهو الايه وهو الافاح واحد مثلا يقول ما حكم اكل الجرجير نقول له جائز ما راحش في إشكال. فاذا كل شيء نافع عرف الشريعه به بجوازه وقول له شيء ضار عرف الشريعه بمنه ولهذا لما تأتي في باب الأطعمة ستجد هذه القاعدة أو أوسع مما جاءت الشربة من هي مثلا لحم الخنزير من هي عن كذا عن كل ذي لب من الصيل وكل دينب من السباح اعم من هذا قاعدة الخبائ قاعدة المستقدرات قاعدة الضرب هذه اعم افرادها لا تتناهى أفرادها لا تتناهى فإذا الشريعة أسد بالمباحات ومنح هذه التي فيها ضرر أو فيها إفتاد نعم نعم معنا معنا صح والآية لا يسمون مفهوم المخالف يسمون صح والحفار أو مفهوم المخالف نعم اولا نقلوا الأئمة في الكتبين أشبه هذا القيوة هذه واحدة الثانية أن القاعدة صحيح حتى لو ما استشهدنا بها فإن عندنا الأحاديث الأخرى من عمل عملا ليس عليهم هنا فهو رفت وما أتاكم رسول فقدوه ومن هاكم عنه فانتهوا نعم دواء السيد في القرآن على الغلاثة معاني ودواء أن دواء الضعج والحق سيكون عمانا الشمال والسمان كما في قومه عن موسى وطنطار عالي وطنطار وهم دواء رشوفا والسوء ودواء أن تكون عمانا عادا ودواء أن دواء الضعج على الفعل مش على الحق على الفعد العشرارش هذه نعم من العلوم ويقول تعالى على عرش الارض ولتسلو على امورهم وثارت تكون معنا خطبه كما اذا عصيت كما في هذه الايه اين خلق العالم الارض وخطب لما خلق السماوات تواهم سبع سماوات فخلقها شيء ليس بالمعايب سوى ابدا الابتلاء الذي يقول الاشراف لن يتقدم في اللغه ابدا ان السؤال بمعنى استولى فهذا هذه ماده وهذه ماذا لكن الاسواري اللي ورد هو على في النصوص الشرعي هو على هذه الاقسام الثلاثه صارت ان في اشواء غير معذب بحرف جر فيكون معناه الكمال لما بلغ اشد هو سواء يعني كمل وصار تنياتي معده ب الى سيكون معناه القصد وبعض المفسرين قال برضو معناه على واظن هذا اختيار ابن رحمه الله تعالى ثم استوى الى السماء يعني قصد الى السماء وصار تنياتي معده ب على سيكون معناه العلو والارتفاع الرحمن على العرش استوى يعني على عليه وارتفع فاين الاستيلاء ما عندنا استلاء أبدا ما عندنا ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش ولأن هذا يدفعه أصلا المعنى لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبته يهاتي بعد مغالبة واحد نافس آخر حصل بينهم مغالبة على شيء فاستولى عليه ولهذا انت لما فروح تستاجر المحلة تقول انا استوليت على المحلة بخمسين في الشهر مثلا ما جبت بيت اشتريته سكنته يقال لك تقول انا استوليت على البيت ده مثلا بمئة ألف لا انها اما اقول لك انا استوليت على البيت هذا فلا نتهم أبداً قط إلا إنه حصل إيه حصل مغالبة نحاكم وجلت قوة بقى ودخلت بالقوة إلى البيت حتى التولي. فمن ذا الذي كان يغالب ربنا سبحانه وتعالى حتى استولى الله عز وجل على العرش استولى على العرش كان العرش مع من فاستولى الله عليه سبحانه وتعالى قولوا لنا بالله عليكم أخبرونا يا مجالين يا أصحاب العقود الفاتدة التي لم تنضبط بأي ضابط عقلين صظلا عن ضابط شرعي لو يقول هذا كافر ولا قال ذلك كافر ابو جهل العربي الفصيح ما قال يا محمد ان ربك استولى على العرش انظر من كان يغاربه ما قال هذا ابو جهل الفصيح ولا قال هذا عسبة ولا قال هذا شيبة انما قال هذا من ينتسب الى ولا يدري ماذا يقول ثم استولى ليه؟ لماذا هذا كل؟ وهذا الاشراف اذ يؤدي الى الالحاد في ايات الله سبحانه وتعالى كل هذا يقولك تنزيها لله تنزيها لله وانتم وقعتم في اقبح الذم واعظم النقص تنزيل الله عن, عن ممثلة البصر ليه؟ لان لو قلنا السوى على العرش بمعنى على وارتفع احنا اعطيناه احكام الاجسام وصار جسمه وهذا يؤدي ايضا الى احاطه العرش بس. يبقى هذا الجسم متحيز يحيط به شيء والعرش مخلوق يبقى الله يحيط به شيء من المخلوقات يبقى افضل شيء نقول ما استواجه مثلنا السراشي ازاي والقرآن يقول استوى يبقى نعمة الى التحرير فهناك قوم عطلوا وهناك قوم عطلوا ايضا بس عن طريق التحرير فعطلوا المعنى الحقيقي واثبتوا معنى من عند انفسهم فهم يسألون السؤالان الان ما عطلتم هذا المعنى وثانيا ما الدليل على المعنى الذي أتيتم به فأنتم عطلتم من جهتين الجهة الاولى أنكم عطلتم المعنى الحقيقي الجاث الثانيه أنكم اخترأتم معنى لم يدل عليه ذليل وأما مذهبوا للسنة والجماعة كأنهم لا يناقضون نصوص القرآن والسنة لأنهم يعتقدون من نصوص القرآن والسنة ما يبنون اعتقادهم إلا على استبياء السنة فهم الذين قالوا استوى استوى استوى بمعنى على ارتفع قصد على حسب حسب هذه الاشتقاقات ذكرناها لكم فلما عوردوا بان ذلك يلزم منه انه يحيط به شيء نحن القاسي انه يتحير يقولون كيف تلزموننا بهذا اننا نفوض كيفية هذا لله رب العالمين سبحانه وتعالى كيف نتخيل صفه وكيفيه معينه للاستواء نحن ما راينا الرب واخبرنا الرب عن نفسه ولا اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نر له مماثلا حتى نقول السوى دي السوى أنت الآن لما تقول مثلا أن أبويا والله قاعد في البيت على الكرسي لا يتحرك بت... الآن بتخيل كيف يجلس ابوك أعلم ليه لأن أباك مثلي يجلس أبوك كما يجلس أبوك لأنه مخلوق مثلي إنسان مثلي لكن لما أقول لك مثلا لقد جلت الفرس على ولدك فقتل هل تقول ان جلوس الفرق كجلوس ابيك ابيك هذا جلوس يليق به وهذا جلوس يليق به او ان الجلوس واحد لا الجلوس فيختلف حسب, حسب المخلوق نقول سبحان الله الجلوس يختلف حسب المخلوق ولا يختلف حسب الخالق والمخلوق عجيب هذا عجيب هذا ولهذا هؤلاء القوم ليس لهم عقول انفسهم بالاذكياء سمونا بالاذكياء اي ذكاء؟ ده نعم نعم السماوات مثل واحكمها وهو السماء ما تعالى يعلم وهو لا أظلمه ولا على على على سبحانه وتعالى سنوات. وَخَلَقَ مُنَّ وفي دليل على أن السماوات سبح طبوى الأراضي سبح الذي خلق سبع ومن الأرض إسلام يعني سبح هذه في العجل ليس في الصفة وإنما في العجل فذلك على أن السماوات سبح وهذه السماوات فيها منه من العمار ما فيه كثيرا ما يقرن الله بين خلق السماوات وبين علوه على العرش وبين علمه بما عليه عباده حتى لا يظن ظان انه مع علوه يخفى عليه شيء من عمل عباده فهو عال وهو قريب سبحانه وتعالى هو على عرشه وهو الذي إذا قام المصلي يصلي فان الله سبحانه وتعالى ينظر إليه يكون وجهه قبل عدل كيف هذا كيف هذا ممنوع تسأل كيف هذا يعني الزي ممنوع معنا لازم حاجه تدخل عائل نقول لك كيف هذا؟ ادرا كيش ممنوع لكن بوض المخلوقات موجود احنا هالوقتي قاعدين اين الشمس شوف فين الشمس ولكن الشمس الجن هي امامنا وهي فوقا لا فعرف. والذي اخبر عن فيه انه على العرش وهو الله والذي اخبرنا نَوْءٍ كِبَالَا المصلي هو الله الله الذي أخبر هنا والله الذي أخبر النبي هو الذي أخبر عن ربي هنا والله الذي أخبر هنا تعارض بين هذا وبين ذا وعلى العبد التسليم على العبد أن يسلم في هذا وأن يُفوِّض وكيفية هذا إلى الله سبحانه وتعالى نعم والتعالى والتبار القصة بلاي لاتيك تذبني جاهلني في الخرط المليفة وقالوا واحتجا بكينا ما يمشي بكينا ونسكي تبقى لونا نقمي للتبقى بالموسيقى بالخرط قال لذيك إني أعلم الله يتعلمون نعم لأن سفك الدماء هو افساد في الأرض فقالت الملائكه تجعل فيها من يبصر فيها خلاص لا يبصر فيها بالقتل والطريقه وكذا لكن نصت الملائكه على سفك الدماء معناه ذاكرا في عموم الفساد من باب التنصيص على شده سفك الدماء وذكره الخاص بعد العام يكون لعله لازم في عله كان من باب الفضل فلمجديهم في فضل كما قال سبحانه وتعالى وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم مع موسى وعيسى من النبيين فذكر هذا قبل العام للتنصيص على فضل موسى وعيسى قال سبحانه كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال مع يكفي ملائكته فجبريل وملكان الملائكه لكن شرطيه من يفصي فيها ويكتف الجن فدل هذا على أن القتل عظيم وأنه من أعظم الشبائس نعم ولهذا لا استثناء فيه من جهة حرمه عن قتل المسلم. إلا بما ورد في الشرع جواز لكان بدفع أو على وجه القصاص يقوم به ولي الأمر إنما لك إتماء من ذلك فالمسلم معصوم الدم لا يجوز أن يرى قدمه نعم ذلك يقول هذا بحسب ظنهم لأن السؤال جارد هنا كيف يعلمون كيف يعلمون وجاء إجابات المفسرين في هذا قولهم إن الجن كانوا يسكنون قبل ذلك فوكل مفسدين فقالوا لم تفعلنا إنما فعلوا وقيل غير ذلك قال الشيخ هذا على حسب ظنه أن الخليفة المجاولة في الأرض سيحصل منه ذلك فنذكر الباري عن ذلك يعني أن يخلق خلقا أو أن يخلق مخلوقا يحصل منه ذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نعم فالتسبيح انزل علينا من سبحان الله تحمل عن لهذا كان سبحان الله وبه كلمتان عظيمه لانهما اشتملتا على وصف الله بالكمال وتنزيه الله على ما قال وصف الله بالكمال هذا موجود فيه الحمد لله فهو المحمود سبحانه وتعالى على كماله كماله في ذاته ربوبيه والوهيه وأسماء وصفاته وعلى كماله سبحانه وتعالى في قدره فهو الذي احكم ذلك وقدره غاية التقدير وعلى كماله سبحانه وتعالى في شرعه فهو الذي اكمل لنا هذه الشرعه فهو المحمود على هذا الكمال كله والتسبيح سبحان الله تتضمن التنزيه تتضمن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص نعم يعني لم نقدس لك يعني أننا نخلص ذلك لك فيكون الأمر التخصيص والإخلاق نقدسك أنت وحدك نعم, نعم. ويظهر الحقون ونقص الملك من <تصفيق> كل هذه لا هذا الكلام من ذلك اسم اعلم من هذا على ربنا سبحانه ليس هو من باب التسجيل. طلب التفسير هم يستفسرون من الله عز وجل أتتعل فيها من يفسد فيها ويسكش في الدماء ليس الاعتراف وانما هو التفسير زكريا عليه السلام طلب من ربي ان يرزقه ولدا يرث ويرث من اهل أحقوق وان يجعله ربه رضيه مع أنه قدم بين ذلك بعد الاسباب وأنه استعب من الرسول شيئا لكن صامع في ربي لم اكن بدعائك رب شكوت فلما بشره بالولد قال الا يكون لغلام هذا من برغي التفسير طلب التفسير وعليه ذكر الخطاب رحمه الله تعالى وغيره كما نقل البرغ في شرح السنه في قول ابراهيم عليه السلام وقال ابراهيم رب ارني كتحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن يصمم خلفه قالوا لم يكن ابراهيم شابكا كما قال النبي صلى بالشكل عليه وسلم عن الشرك عن ابراهيم ولكن اراد ان يستصل وان يتاكد هل يجيبه ربه لو انه دعاه هذا الدعاء هل يجيبه ربه يصلى به فطمض من ربيه سبحانه وتعالى قال رب أرني كيف تحيي الموت قال أولاً تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي فهذا لطعيم عليه السلام إنما هو طلب ليعرف به هل يستجيب ربه سبحانه وتعالى لدعاء هذا أم لا, لا. هذا عن علاق قول فأنا أول اني إني أعلم من هذا الخريفة ماذا تعلمون لأنك لنا من بحق القناة الثور وانا عائلت بالبوائل والصراحة وعقد أننا فيما حاصل وقصد هذا الخريفة لرفعك رفعك ما في الضغط النبائل المشارك أردتكم في ذلك إلا الله تعالى أراض الجالسات منهم الحنبياء وصفرين وشوى ذلك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 وَيَبْرَ في مِنَ الشَّبِّ الْمَدِيْنِ وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلى لشكله فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي كل أسعال نبنية عن الشكل ألا به عز وجل ليست الواجب عليه كما تقول المعتذرة وليس العاري عنها كما تقول الأشعار وإنما هي الحكمة التي تليق به سبحانه وتعالى أنه لا يفعل بالحكم وقد يظهر للإنسان شيء لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بالظواهر والظافر ولهذا وجد على الإنسان أن يستخدم لأحكامه سبحانه وتعالى الشرعية والكونية التي لا يجوز له أن يعترض فيها وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك لشكمة نعم فكان في خلق آدم من المنافع وكان في خلق آدم الشكم التي ذكر الشيخ هنا كثيرة جدا لو ما في خلق آدم إلا أن الله سبحانه وتعالى اضطفى من ذريته الانبياء والمرسلين المرسلين والشهداء وتبينت الشهداء وتغيرت عبوديه الله سبحانه وتعالى وحصلت انواع من العبوديات من بني ادم وحصل جهاد لاعدائه كل هذا لحكم من يعلمها الله سبحانه نعم على فرص الله تعالى أن يجلعون من القفل هذا ما لا يعرفون بالكفل وكمعنى في اجتمة الله وعلمه وعلم هذا الأسناء أوليها أي أسناء الأشياء ومعروه مسمى لها فأعلموا لكم والمسمى أي القضى والمعالي حتى من القضر من الحجناء والنكفر كالقضعة <تصفيق> <تصفيق> هذا ركبوا على فضل آدم عليه السلام لأنهم لما قال فجعلك يا لا يحسب رياح ويشرب الماء ونحن نسبح بحمده ونقدسها كان هذا فيه استظهار لفضله على هذا المخلوق فاراد الله أن يبين فضل ادم عليه السلام نعم فقال اني بيوني فتنانا إلى أولا بييني كنتم تنطرقين كنتم تنطرقين في قولكم وتنطرقكم إنكم من هذا الشيء قالوا سبحانك هل منزلوا فاتنا باعتراقهم يعملونك لما قالتنا تغفلوا لانك لنا يوجد من الوجوه إذا ما عم نعتنى إياه إنك عند العليم النسيح بقدمك العليم الذي أرحب علم من, من شيء ولا يريد عنه ولا, ولا يعني لنفقاره لبنك بالكنامات ولا قصره من ذلك ولا أكبر الحكيم من له الحكم مثل لا نفرد عنها مخلوق ولا يشدد عنها نخموق لما خلق شيء من إذن وما أمر بشيء من إذن لا تكمل والسكنة في معضول المزاق التجري بين المزاق ومسفت وقصوه عن بعض كتاب أشيء شيء بطب الله عليه ومتعليمه ماذا يا